ما يتكلم احدهما مع الاخر بكلمة واحدة يكون اشاره او كتابة او نحو ذلك والناس في اسواقهم وبياعاتهم على ذلك يعني على حسب ما ولهذا تجد مثلا صور البيع وصيغ البيع تختلف من بلد الى بلد تختلف من زمان الى زمان تختلف من سوق إلى سوق تجد فيه صور للبيع في سوق مثلا مهم معروفة في السوق الآخر وهكذا فأي صيغه أدت وفهم منها البيع والشراء كفى نعم وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة لأن العرف إنما جرى به في اليسير القاضي أبي أعلى رحمه الله قال يصح تصح المعاطات الأشياء اليسيرة مثل الخبز أو مثل أشياء مكتوب عليها قيمتها بأشرة بعشرين بخمسة بريال بريالين ونحو ذلك يأخذ المبيع ويدفع القيمة ويمشي قال هذا في الأشياء البسيطة أما الأشياء ذات البال كالعقار والبيوت ونحو السيارات ونحوها فلا بد فيها من الايجاب والقبول والحكم في الهبه والهديه والصدقه كالحكم في البيع في ذلك لاستواء الجميع في المعنى والحكم في هذه الاشياء الهبه والهديه والصدقه حسب ما تعارف عليه الناس حسب ما تعارفوا عليه فيما بينهم ولا يلزم صيغه معينة تعطي الفقير عشرة ما تقول له هذه صدقة ولا شيء من هذا تضعها في يده سرا ويقبضها ويمشي مثلا هذه صورة من صور المعاطات في الصدقة لابنك لأخيك لمن تهدي عليه لجارك تهدي عليه ما تهدي ولا تتكلم معه ما يلزم أن تتكلم تهب مثلا زوجتك أو تهب أختك أو بنتك شيء ولا يلزم أن تتكلم يعني ما درج عليه الناس في هذا في البيع ومثله الهبة والصدقه والهدية فصل ويشترط له الرضا لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ويشترط له الرضا في الغالب يشترط الرضا بأنه لا يصح البيع بالإكراه إلا في صور كما سيأتينا أما الغالب في البيع والشراء أن يكون يلزم فيه التراضي لو مثلا جاء شخص كبير لآخر أقل منه منزله فقال اشتريت سيارتك هذه بخمسين ألف مثلا وأخذها والآخر ما رضي قال ما رضيت يصح البيع هذا يحل لهذا أن يستعمل السيارة لا بل لا بد أن يكون عن تراضي أو الوالي أجبر البائع على بيع اجبارا بغير حق فلا يصح. يقول بيع على أرضك هذه بمئة اشتريتها بمئة خذ المئة لا أنا ما بعت يلزمك البيع ويجبره بالبيع فلا يصح. وتكون الارض قصوبا قصب لانه ما كان في تراضي فلا بد ان يكون البيع والشراء عن تراض منهما الا ان تكون تجاره عن تراض منكم هذا في الغالب نعم الا فيما يجب الا فيما يجب فيه البيع يجب مدين عليه دين قد حل دينه فأمره الحاكم ان يسدد الدين فابى له عقار المدين الحاكم يبيع عقاره جبرا ويسدد الدين عليه يلزمه لان هذا الاجبار بحق فرق بين الإجبار بحق والإجبار بغير حق الإجبار بحق يصح ليس كل إجبار لا يصح لا وهناك أمور شرعية يجبر فيها المرء ويصح مرتد عن الإسلام قيل له أسلم وإلا السيف في رقبتك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد الرسول وخوف إجبار هذا إجبار بحق لأن نجبره بشيء لمصلحته كذلك الحاكم يجبر الشخص يقول الهب به إلى كاتب العدل يفرغ كذا وكذا بكذا واجبره بالتوقيع وإلا فضرب ظهره حتى يوقع على البيع وقد يقول قائل هذا إجبار يوقع وإلا بالعصا نقول نعم لأن هذا إجبار حاكم بحق لسداد حق الغير فهذا يسمى إجبار بحق نعم فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط إذا أكره على بيع غير واجب ما صح لو بعد عشر سنين أو عشرات السنين يرجع المبيع إلى صاحبه يقول أنا ما بعت أنا ما بعت ولا رضيت لكني أجبرت وفي ذاك الوقت مثلا كان فيه ظلم وإجبار وأنا الآن ألتج إليك أيها الحاكم العادل فانا ما بعت وانما بعت من وراء السياط خوفا من الضرب والحبس فردوا علي بضاعتي فالحاكم العادل يرد له بضاعته ولو كان البيع الاول بقيمه مثلا قدرها مئة والان يساوي ألف واكثر فيعود المبيع الى صاحبه ما دام انه لم يرضى وكان الاجبار بغير حق فالبيع غير صحيح ولا تزال السلعة في ملك صاحبها الأول وتصرف الثاني فيها تصرف غير شرعي وإن أكره على بيع واجب صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أجبر لمصلحته ومصلحة الغير يلزم كإسلام المرتد إسلام المرتد بالإجبار ألا يصح يصح نعم ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإقرار ولا يصح من غير عاقل كالطفل مثلا يتيم صغير عليه ولي عين عليه ولي اليتيم هذا ورث عقارا من والده جاءه شخص وقال له اشتري منك دارك هذه الدار لك انت ورثتها من ابيك انا اشتريها منك بريال مثلا فقال انا بعتك اعطنا الريال واخذه اليتيم وقال انا بعت الدار على فلان بريال هل يصح؟ لا لان اليتيم هذا صغير مو عاقل والمجنون مثله كذلك لو كان المجنون له مال وجاءه شخص واشترى منه ما عنده بشيء من القيمه قلت او كثرت ما صح لانه لا بد من العقل والسكران مثله لأن السكران كالمجنون والعياذ بالله إلا أن المجنون معذور والسكران غير معذور لأنه هو الذي جن نفسه هو الذي أسقط قيمة نفسه والعياذ بالله والسكر محرم في الإسلام وهو شنيع عقل حتى في الجاهلية كثير من رؤساء الجاهلية ومن ساداتهم حرم على نفسه الخمر فقيل له ولم حرمت الخمر على نفسك قال يلا يليق بي ان اصبح سيد القوم وامسي سفيههم انا اكون سيد القوم بعقلي وادراكي وتصرفي فاذا شربت الخمر تتصرف في الجارية كيفما شاءت ويتصرف في الولد كيفما شاء اكون بمنزلة سفيه القوم فلا يليق بالمسلم أن يشرب الخمر لأنها تذهب عقله يعني عقلا قبل تحريمها في الشرع فهي محرمة في العقل وفي الشرع لأن المرأة كأنه يشتري الجنون لنفسه والمجنون يذهب به أهله يمينا وشمالا قريبا وبعيدا يلتمسون له العلاج وهذا الذي يشتري السكر لنفسه يشتري الجنون لنفسه والعياذ بالله ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث والعياذ بالله لما سميت أم الخبائث لأن صاحب الخمر لا يتحاشى عن كبيرة من الكبائر والعياذ بالله بعض أصحاب الكبائر يقعون فيما يقعون فيه لكن يتحاشون الأمور الأخرى الكبائر الأخرى المرابي مثلا صاحب كبيره كبيره عظيمة لكنه يتحاشى أن يسرق خمسين ريال أو عشرين ريال أو مئة ريال لأنه تاجر غني صاحب البيع والشراء والمرابات والعياذ بالله مثلا قد يتحاشى عن الزنا يبيع ويشتري ويرابي لكنه الزنا ما يقع فيه وهكذا إلا صاحب الخمر والعياذ بالله فهو ما يتحاشى عن شيء إذا شرب الخمر زنا إذا شرب الخمر قتل إذا شرب الخمر وقع على أمه وقع على بنته كما قص الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قصه الرجل الذي استسهل كاسا من الخمر أخذت امرأة تريد منه أن يزني بها وأقفلت وعلقت الأبواب وأجبرته قالت أنت بالخيار بين ثلاثة أمور اما ان تشرب هذا الكاس من الخمر او تزني بها او تقتل هذا الولد الصغير عندها ولن اطلقك حتى تقع في واحدة منها ففكر وهو في حال عقله الزنا شنيع وجرم عظيم وقتل النفس اعظم وكاس الخمر اشربها واتوب الى الله واستغفر الله واتوب اليه فاستسهل الخمر فشربها فلما سكر فزيدوني زيدوني زيدوني حتى نسي نفسه اين هو فوقع على المراه ثم قتل الصبي وهكذا وقع في الخبائث والجرائم كلها بسبب كأس من الخمر الذي استسهله ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث لأن صاحب الخمر ما يتحاشى ولا يتنزه عن كبيرة من الكبائر قد يمكن من نفسه من يفعل به فاحشه اللواط قد يزني بأمه قد يقتل ولده وبنته وهكذا لأنه سكران ولهذا السكران لا يصح بيعه حتى ولو رضي بالقيمة والنائم كذلك لو اشترى من شخص نائم وهو يعطي كلمة وكلمة ولا يدري ما صح البيع وكذلك المبرسم المبرسم هو من أصيب بمرض يهذي ولا يفكر فيما يقول ليس مجنون وليس سكران وإنما هو معه مرض في فكره فيهذي كثيرا لكن ما يدرك ما يقول فلو باع في هذه الحال أو اشترى فبيعه وشراؤه غير صحيح لأنه قول يعتبر له الرضا البيع فلم يصح من غير عاقل كالإقرار مثل الإقرار لو أقر السكران أو أقر المجنون أو أقر الصبي الصغير بشيء فلا يواخذ أحد منهم بإقراره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سائل يقول هناك صديق اعطاني مبلغ عشرة الاف دينار وامنحه في كل شهر مئتين دينار وقد صار على المبلغ عام ولا بد من اخراج الزكاة فكيف اخرجها بيني وبينه هذا الاتفاق حرام ولا يجوز لان هذه المئتين هذه عبارة هذه فائدة ربوية على هذا المبلغ هذه أجار لهذا المبلغ هذا محرم ولا يجوز إنما لو أعطاك العشرة الآلاف هذه تتاجر بها تشتغل بها أنت تجارة واتفقتما على ان ما قسم الله من ربح لهذا المبلغ لكما على هذه الصفة يعني على ما اتفقتم عليه تقول مثلا خذ هذه العشرة الالاف اشتغل بها والربح لي خمسين في المئة ولك خمسين في المئة هذا صحيح لي سبعين في المئة ولك ثلاثين في المئة هذا صحيح لي عشرين في المئة ولك ثمانين في المئة هذا صحيح على حسب ما تتفقون عليه ما يقسم الله من ربح قل أو كثر لكن إذا قلت خذ هذه عشرة آلاف وتعطيني في كل شهر مئة أو في كل شهر خمسين هذا ربا محرم ولا يجوز لأنه لا يدري هل تكسب هذه العشرة الآلاف خمسين أو مئة أو مئتين أو أقل أو أكثر أو تخسر فكونه يقول اعطيك هذا ولا ان تدفع لي في كل شهر كذا هذا محرم وهذا ربل الجاهلية وانما التصحيح ان تتفق على مقاسمة الربح ورأس المال لصاحبه وان خسر فالخسارة على رأس المال ليس على العامل خسارة لان العامل بذل جهده وخسارته في عمله ما كسب من ورائه شيء فليس عليه خسارة من رأس المال فهذا العمل الذي اتفقتم عليه محرم فيجب التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منكما والتعامل معاملة صحيحة تتفقان على التعامل إما أن تكون قرض حسن بدون شيء وإما أن تكون للتجارة بضاعة مثلا وهو أو أنت تتاجر بهذا المبلغ وما يقسم الله من ربح يكون بينكما يقول ما هو الماء الطاهر وهل يجوز الوضوء به الماء الطاهر العلماء رحمهم الله بعضهم يرى ان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وبعضهم يرى ان المياه اثنان طهور ونجس فالذين يقولون ان المياه ثلاثه طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره تتولى به يرفع الحدث تغسل به النجاسه يزيل النجاسه هذا طهور والطاهر عندهم هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره يصح أن تشربه لأنه طاهر مثلا لكن ما تتوضا به لأنه لا يرفع الحدث وهو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر مثل ما حط عليه شيء من الزعفران أو من الشاهي أو من السكر أو نحوه قالوا هذا يسمى طاهر يجوز ان تشربه لكن ما تتولى به ولا تغسل به النجاسة والنجس هو النجس في نفسه المنجس لما اصابه الذي اصابته نجاسة وبعض العلماء يرى ان المياه اثنان فقط طهور وهو المطهر الطاهر في نفسه المطهر لغيره ونجس قالوا هذا الطاهر الذي قال عنه العلماء الآخرون لا يخلو إن كان ماء فهو طاهر مطهر لغيره وإن كان غير ماء فهو فلا يسمى ماء يسمى شاهي يسمى زعفران يسمى شراب توت شراب برتقال وهكذا هذا ليس بأسفل بمطهر وانما هو طاهر في نفسه ولا يقال له ما ما هو الدرس يوم الاثنين القادم هو بالتوحيد ما انتهينا من كتاب التوحيد واذا انتهينا ان شاء الله منه اخبرناكم بالكتاب الذي سنبدا به ان شاء الله يقول هل يجوز تركيب سن الذهب بدل السن الأصلي للزينة؟ سن الذهب سن الذهب للرجل أو للمرأة يجوز للرجل أن يركب سن الذهب إذا احتاج إلى ذلك انكسرت سنه او انخلعت واراد ان يضع بدلها وقيل له ان سن الذهب كما هو معروف افضل واولى من غيرها لانها اسلم من الرائحة بخلاف سن الفضة او غيرها فانها قد يكون فيها رائحة كريهة كما ورد ان عرفجه الصحابي رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأمتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فإذا اتخذ سن الذهب لحاجة فلا بأس بذلك أما إذا اتخذ سن الذهب للزينة فلا يجوز لأنه لا يجوز للرجل أن يتزين بالذهب وأما بالنسبة للمراه فلا يخلو إن كان للحاجة فهي مثل الرجل فيما تقدم لها أن تركب سن ذهب أو أسنان ذهب إذا انقلعت أسنانها للحاجة وإذا كانت للزينة فلا يخلو إن كان الأمر يحتاج إلى تفليج فلا يجوز لأن الزينة مباحة والتفليج محرم فلا يجوز لها أن تتخذ زينة يترتب عليها محرم وإذا كان الأمر لا يحتاج إلى تفليج بأن كانت أسنانها متباعدة وعرادت أن تتخذ سنا من ذهب للزينة فلا بأس عليها لأن لها أن تتزين بالذهاب إذن فالرجل لا يجوز له إلا من حاجة والمرأة يجوز لها من غير حاجة بشرط أن لا يترتب على ذلك تفليج فإن ترتب عليه تفليج للأسنان فلا يجوز لأن التفليج محرم يقول ذكرت في درسك يوم الجمعة الماضي تحريم أكل الضفدع دليل حديث لتحريمها ورد الحديث بتحريم قتلها فدل هذا على تحريم أكلها لأنه لم يرد تحريم قتل الإبل ولا الغنم ولا البقر ولا الدجاج وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من قتل الضفدع وقال لأن نقيقها تسبيح فمنع من قتلها فدل المنع من قتلها أنها لا تؤكل لأنها لو كانت تؤكل ما منع صلى الله عليه وسلم من قتلها ثم أتى المؤلف رحمه الله بتعليل قال بعد لاستخباثها لأنها مستكرهة يقول هل يجوز نتف الشيب إذا كان يخرج شعرة أو شعرتين سواء كان في اللحية أو الشارب لا يجوز نتف الشيب يحرم هذا والشيب هو نور للمؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب فقال عليه الصلاة والسلام لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامه بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السواد وقال عليه الصلاه والسلام ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ولما مر به رجل قد غير بالحنه قال ما احسن هذا فلما مر اخر قد غير بالحنه والكتم قال هذا احسن من ذاك فلما مر الثالث وقد غير بالزعفران قال هذا احسن منهما فيستحب تغيير الشيب لكن بغير السواد ولا يجوز نتف الشيب يقول هل يعتبر بيع التقسيط من الربا لا قد يكون من الربا احيانا او من البيع المحرم وقد يكون من الحلال فاذا كان التقسيط بان اشتريت البضاعه الموجوده عند الرجل بمبلغ معين مؤجل او مقصط فلا باس بهذا يقول لك هذه السيارة ان شئتها نقدا بسبعين مثلا وان شئتها مقصطة بهذه الصفه فبثمانين ولم تتفرق الا وقد اتفقتم على ايهما هذا البيع صحيح والحمد لله لكن اذا اشتريت منه سيارة لا يملكها مقصطة ثم اتفقتم وكتبتم وأنهيتم البيع والشراء والسيارة ليست عنده ثم ذهب إلى المعرض أو إلى الوكالة واشتراها وأتى بها إليك هذا محرم لأنه باع ما ليس عنده ولا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس عنده يقول ما حكم من أكل حراما وقال اللهم اجعله في بطني حلالا ما يكون حلال <تصفيق> إذا أكل الحرام وقال اللهم اجعله في بطني حلالا هذا تلاعب ولا يكون حلالا لو شرب الخمر وقال اللهم اجعلها لي حلالا يصح طفل احرم بالعمرة مع والدته وطاف مع أمه وسعت أمه سبعا وأم الطفل نام واخذه أحد إخوانه ولم يسعى يجب عليهم أن, أن يسعوا به ليقصروا من رأسه بعد سعيه ليخرجوه من العبرة ليخرجوه من النسك حتى وإن كان قد بعدما ذهب ونام لبس ملابسه يخلع ملابسه ويلبسوه ملابس الإحرام إن كان ذكر ويسعوا به ثم يحللوه وإلا فإنه يبقى محرما أبدا حتى يسعى ويقصر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله